فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 وَاتَّقِ الْمَسِيئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتَ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَانِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّ ما قاتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا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 رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم مارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الومَُ جز كلّ نَفس بما كَسَبت لا ظُمَ ال إِ الله كَ سرَيع الحساب وأنذرهم يوم الأنزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَالٍ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 والقُتِلُوا ابْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي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 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ عَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ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 ياَا قَومِ م ل أَدُوكُم إلَ النَّ جاتِ وَتَدَعونَنيِي إلَ النَّ تَدُونَني لِأَكْفُرَ بِالأَْهِ وَوشْرِكَ بِنه مَا لَسَل لي بِه عمْ وَأَن أَدوكُم إلىى العزز الغَفَّ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 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا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 الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهنما دعوا ربكم وقال الذين في النار خزنت جهنما ندعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْعَنَتُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ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 الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوا مخلصين له الدين هو الحي لا اله الا هو فادعوا مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جغنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد رسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما اغنى عنهم عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم